داري واصحابي اجمعين انما بعد وايها المسلمون اننا مهنيكم ما انفتنا ان من الله به علينا ان ختم الكتاب العزيز في هذه الليله في قيام رمضان وليتينا من ان من الله علينا ان نكون ذلك في بيت الله الحرام والذي هذا القران الذي الذي ختمناه الان والذي نقرأه بين أيدينا لا بد أن نعرف ما هذا القرآن وما كانه في عباد الله عز وجل أن هذا القرآن فإنه كلام رب العالمين جل وعلا تسلم به لفظا ومعنا فهو كلام الله تعالى بحروفه ومعاريه فلقاه منه كبريل الأمير ونزل به على قلب محمد خاتم النبيه فما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمير على قلبك لتكون من منذرين وتأمر يا عباد الله قول الله تعالى على قلبك فإن القلب محل الوعي ومحل حفظ الاداء يتبين نقل ان الله تعالى اختار لهذا القران موضعا وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم وان الشط مكان ذلك ان جراتي وتقوم من المنذري دولان ارادين يمدي بهالي اللسان العربي الذي هو أفضل الألسنة على الإطلاق والذي غني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لسان أهل الجنة ولا غربك في ذلك فإن أهل الجنة أكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يجب أن نأتدر به قال إن الله يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وتعديك فينادي بفوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار قال يا ربي وما بعت النار قال ان كل 199 100 و99 100 الا واحد في الجنه بالنق وواحد من الالف في الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم فعد ذلك على الصحابه وقالوا يا رسول الله اي جنا ذلك الواحد اي جنا ذلك الواحد من الالف الذي يقول من اهل الجنه وتسعمائة وتسعة وتسعون من بني آدم من أهل الله فأجابه من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقال لهم أجروا فإنكم بين, أم بين أمتي أو قال في أمتي ما كانت في شيء إلا كثرتان يا جوج ومأجود إن منكم واحدا في الجنة و اني اعوذ بك يا رب ساكن واتسقي 999 النعم ثم قال عليه الصلاه والسلام اني لا ارجو ان تكونوا سلقه اهل الجنه تذكر الصحابه ثم قال اني لا ارجو ان تكونوا قطعا الجنه تذكر الصحابه وقد ورد في حديث اخر ان اهل الجنه 100 و20 فقه وان منهم 800 فقه من هذه الامه وعلى هذا فيكونتكون نسبه هذه الامه الى اهل الجنه الثلاثه ايها المؤمنون ايها المؤمنون بالله ورسوله ان هذه لبشره عظيمه من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى الى اهل الارض كافة ان تقول تطر اهل الجنه وان تذكر سوره اهل الجنه فاسال الله لي ولك في هذه الليله في المباركه ان يجعلنا من اهل الجنه وان يدمنا في وفقر رحمته وان يختم لنا شهر رمضان بالقبول واياق ان تقصيرنا فيه فوالله لقد قصرنا تقصيرا كثيرا في واجبات وفي منيات ولكن الله عز وجل يقوم عن نفسه جل وعلا شتب ربكم على نفسه الرحمة أمنه من عمل منكم سوعا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن فأنه غفور رحيم اللهم إنا نسألك التوبة والإسلام ونسألك النادة إليك والرجوع إلى مرضاتك يا رب العالمين اللهم إنا قد تولينا قيام شهر رمضان وقيامة على تقصير منا وتفريط وامال اللهم فتجاوز عن تقصيرنا واهمالنا اللهم اقعد علينا هذا الشهر وعلى الاصائم القادم ونحن تتمتع بقوه الايمان وتوفيق الامن ونصر الاسلام والدعوه الصحيحه اليه يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن طال امره وهو تائه عمله اللهم اجعلنا ممن طال امره وهو حسن عمله اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين يا رب العالمين ايها المؤمنون ان هذا القران الذي نتلوه والذي هو بين ايدينا يجب علينا ان نجعله ان نجعله اماننا امامنا ان نجعله اماننا امامنا لا ان نجعله تابعا لارائنا واهوائنا ايها المؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عن ان القران فدكه لك او عليك يا من اتاهم الله قران يا من هداهم الله الى القران ان القران فدكه لكم او عليكم ان هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى اي القران فدكه لك او عليك ومتى يكون حجة لك إنه يكون حجة لك إذا فدقت أخباره وفدقت أحكامه آمنت به إيماما راسخا في القلب وقمت بأحكامه انتفالا للأوامر وابتنابا للنواه وإنه يكون حجة عليك وإنه يكون حجة عليك إذا أنت فدقت بشيء من أخباره أو استكبرت عن شيء من أحكامه يا عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم الحاصر القرآن حجة لك أو عليه يعني أنه ليس هناك رتبة بين هاتين الرتبتين ليس هناك رتبة يقول فيها القرآن ليس حجة لك ولا عليه إنه لا بج أن يكون حجة لك أو عليه فيا أخي المسلم لا تحمل هذا السلاح هما سيقتلوه الى قتلكم فقتلناكم ولكن احمل هذا الاقتراح لتقتل به عدو الله عز وجل لتقتل به ابنكم الذي قال فبذلتي لا اغوي منهم اجمعين الا عباده منهم المخاصمين لقد قال الله عز وجل وقوته اقوى قوه وعزته اقوى عزه قالك الله وعلى ان عبادي ليس لتعلموا سلطان اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا يملك الشيطان عليهم سلطان يا رب العالمين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اني انا اتبعت من, من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجل مين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَقْصًا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ لِذِكْرِ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّ الصِّدْقَ أَنَّ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا قَدْ نَبَّأَنَا بِمَا أَمَرْتَهُ أَنْ نَبِّئَ لَقَدْ نَبَّأَنَا أَنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابَكَ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ نسالك اللهم بمغفرتك ورحمتك ان تمن علينا بالغفران والرحمه وان تغفر لنا من اذابك يا رب العالمين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه وحسن العاقبه ونسالك اللهم ان تجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا واسعدها يوم نلقاك ايها الاخوه المؤمنون انكم في هذه الليله وكما تحتفلون ايام شهر رمضان وان هذا الشهر انه رقير على من من الله عليه به في العمل الصالح وانه لا قليل على من الثقل استطاله لا ينهي وايامه ان هذه الايام انها مرت سريعا وكانها ساعات بل كانها لحظات وان العمر هذا يمضي سريعا ويذول سريعا فاقموا لربكم قوموا بالعمر العمر يا عباد الله لا ظن ان عباده الله كان طابعا في وقت من الاوقات ولا ظن ان عبادا ان عباده الله تزول اذا اذا ظنكم ان ان كان من الامثله ان عباده الله ليس لها وقت سوى وقت واحد قينه الله عز وجل في قوله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين قال الحسن البصري رحمه الله ان الله لم يجلئ عبادته امدا سوى الموت كما قال قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ايها المسلمون ويا بنا نستعبد ايام حياتنا هل فيها عبادات مثل العبادات التي في شهر رمضان هل في ايام حياتنا قيام في الليل هل في هل في ايام حياتنا صيام في النهار هل في ايام حياتنا سبب لمقره في الجليد والاسقام هل في ايام حياتنا فرقه نتقرب فيها الى الله لننظر ايها المخلوق نعم ان في ايام حياتنا قيام كل ليل ان موسى فتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جم من كثير من الصحابه وتلقته الامه بالقبول والايمان ان ربنا عز وجل ينزل كل ليله الى السماء الدنيا في الليل ويطرق في الليل الاخر فيقول جل وعلا من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه اين ذا صبرني فابصر له حتى يطلع الفجر يا عباد الله ها كذا دود تراثي سميع يتعرضون لعباده ان يتجهوا الي يقول من يسالني فاعطني من يدعوني فاسدد له من يسالني تعاطي من يستغفرني فابصر له لو ذلك في رمضان بل في كل ليله من ليالي الزمان اذا وإن قيام الليل لا ينقضي بقيام رمضان وائمه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وهي من اعلم الصحابه في ما يفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات من عباداته في بيته كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل او في رمضان قالت ما كان يجيت في رمضان ولا غيره على احدى السفرات ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تتورم قدماه وحتى تهتف تتفطر قدماه ولو قال به في ذلك ويقول الا اكون عبد فقير صلى معه حذيفة رضي الله عنه ذاك الليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة القهر ثم قرأ سورة النك ومن قراءه سوره آل عمران لا يمر بها ايه ويد الا ساود ورا في ايه رحمه الا سااد وكان صلى الله عليه وسلم من عادته في قراءته ان يقف عند كل ايه فانا انكم ان تكون وقوفه في هذه السور الاختلاف وهي من اطول سور القران اتلا يكون وقفا طويلا وهو الخط اذا وصل الانسان يقرأ ومن جزء من القرآن لقد قال معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة فأطال نبي الله القيام حتى قال عبد, حتى قال عبد الله بن مسعود لقد همنت بأمر سوء قيل ماذا همنت به يا عبا عبد الرحمن قال همنت عن أجلس وأدعى الله أكبر هذا وهو نبي الله الذي غفر الله له ما تخجم من جنبه وما تأخذ هل من أيها المسلمون لننظر هل في غير رمضان قيام نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه سكا من سوال كان قصيان الزهر إذا أتميت قيام رمضان أجاء وقضعا وما مضمون صوم بعده وست ايام ليسوال كان ذلك اتفاقا السنه كلها ان كانت بعشر انثالها فشهر رمضان بعشر اشهر وست ايام تقاويل فهذه تسمى عشر شهرا وهذه توقف الصيام على ذلك لا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرثة إني أحكف على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده يوم واحد يكثر راه به السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال صلى الله عليه وسلم في أيام العشر من كهل ذي الحجة أيام العشر الأولى قال امام من ايام العمل الصالح فيه مما احب من الله من هذه الايام العشر قال ولا جهاد في سبيل الله قال اولو الجهاد في سبيل الله ان امره من خرج بنفسه وماله ثم لم يرج من ذلك دث قال العمل في ايام عديد الحجه الاولى افضل من العمل في ايام العسل الاقرب من رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فينا احب الى الله من هذه الايام العشر وايام نكره في فتيق النبي مؤكد فيها ان يتمم الزائده ولن تتكلم في هذا الكلام التالي على النبي هو محمد رسول الله اعلم الناس وانصح الناس واصح الناس نام ايام ان انا الصالح فيهما احذر الله من هذه الايام العشر قالوا يا رب الله جل جلاله است بالله قالوا ولي جهاد في سب لله ان يا رب خلقنا من تراب وماله ولم يرجع من ذلك بيت انت غطاءه وقد صدقت في سب لله ولذلك صاموا على سته ايام من ذوال و صوم يوم عرفه يا قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عن قوم يوم عاشوراء فقال تحتسبوا على الله ان يكثر السنه الذي قبله وامر بعين صوم يوما قبله او يوما بعده لنخالف اليهود الذين يحتفلون وقال وكثر الصيام على هذه الاشياء الثلاثه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس واكثر صلى الله عليه وسلم ان الاعمال تعرض فيهما على الله وعلى اكثر الصوم على ذلك نعم يوم النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بصيام ثلاثه ايام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره وقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الجهر كله وعلى اقتفر الصوم على ذلك لا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر بن العاص أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه فَأَدْرَكَ أَقُومَنَ النَّهَارِ وَلَا أَقُومَنَ اللَّيْلَ مَا حِتَّ طَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ لا يَعْنِي لِلْإِنْسَانِ حُقُوقًا لَا بُدَّ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا لِلَّهِ عَلَيَّ حَقٌّ وَلِنَفْسِي عَلَيَّ حَقٌّ وَلِأَهْلِي عَلَيَّ حَقٌّ هُمَّ قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ مَرْحَلَةٍ يومًا واكثر يومًا فداه الصيام داوود عليه الصلاه والسلام وقال افضل القيام صيام داوود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ايها المسلمون الصيام ينقطع في شهر رمضان لا لا ينقطع الصيام لا ينقطع لا ينقطع قراءه القران فانفطر في رمضان لا وكل من قرأ القران في اي زمان ومكان فله بكل حرف 10 حسنات بالحرف الواحد هي 10 حسنات لا اقول الف لام م حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف إذن لن ينطل... تنقطع قراءة القرآن بانتهاء رمضان الصدقات تنقطعوا بانتهاء رمضان لا لا تنقطع قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تتلق الخطيئة كما يطلق الماء النار وصلاة الرجل في جو في الليل الصدقة تتلق الخطيئة هل قال إذا كانت في رمضان أكيد أكيد لا كان اطلب فلطير قضيه كثير رمضان او في عيو رمضان وقال كل من في ضمن صدقته يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل ورجل تصدق في قاعه الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان جاهدا في الله جمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم راءة ذا دعت منصب وجمال فقال اني احقوا ورجل تصدق بصدقة فاحتاى فاعلم ما ناله ما في قلوبهم ورجل ذكر الله خاليا فقامت ان هاولى السبعة من سبعة اصناف لا سبعة اصناف هؤلاء السبعة يقول لهم الله في ظله ولهم رذل فقد قد قد قد صرحا حتى لا تعلم شماله ما فعل على ماله ما ينفق قيامين من الذي حمل هذا الرجل على الصدقه فكن <تصفيق> لله ايخلاص لله ولهذا اختاها حتى لا تعلم في ماله ما تنفق قيامين لانه لا يعي بان له عنده حتى يوم القيامه سوى يوم دحه ويقول هذا رجل شيء وهذا رجل كبير الصدقة وإنما يريد بهذه الصدقة أن تقربه إلى الله عز وجل ولهذا أقفاها حتى لا تعلم شماله التي هي جزء من بجنه ما تنفق يميه وذلك لقوة إخوارها أيها المسلمون إن الأمال الصالحة لا تنقطع بنتهاء رمضان إن الإنسان يجب عليه ان نكون دائما مستغلا لمرور الامور لان لان الامور كما في الدنيا لحاضر تمر كل لحظه تمر بك بانها تبعدك من الدنيا وتقربك الى الاخره والمرء يفرح بالايام يقطعها وكل يوم مضى يذني من الاجل فياخي المسلم وصين تواقيت نفسك بأن يكون لدينا وائل وعقل وأن يكون معنا حزم وقوة حتى نستغل لفرف العمر وأتى الله تعالى أن ما يجعل أسعالنا مخالفة لأطوالنا وأن يجعل أسعالنا مترجمة لأسوالنا وأن يجعلنا مخلصين لله متكدعين لرسوله هذا ما أردت أن أنصحكم به ولقد أفر النبي صلى الله عليه وسلم ان نبل الانسان وظائف او على الانسان وظائف يوميه فقال تالله عليه وقلن يفرض على كل سلام من الناس صدقه كل يوم سفر في السنه نال فريق يفرض على كل سلام من الناس صدقه كل يوم سفر في السنه السلامه هي الاعضاء كل عضو منك عليك به صدقة كل يوم تقلع به الشمس كم أعضاءك؟ أعضاءك 370 المفاصل أيام المفاصل 360 مقصد كل يوم عليك صدقة 360 صدقة لا يقولك أن تؤديها ثالث صدقة ليس الصدقة كناس بل كل قول أو بعض يقذب إلى الله فإنه صدقة ففي كل تسليحة صدقة وفي كل كاملة صدقة وفي كل تهمية صدقة وفي كل تهمية صدقة وعمر بالمعروف صدقة ونهي عن ممكن صدقة وإماقة الأداء عن الطريق صدقة وإعانة الرجل في دابته تحينه عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تخطوها الى الى الصلاه صدقه وفي وضع احدكم صدقه اذا اتيت اهلك وعثت شهوتك فيه صدقه قال يا رسول الله اي جاء احدنا شهوته ويقوله في هجره انا ارى ايد من وضعها في الحرام اثان على الوجه فترابك اذا وقعت الحلال كان له اجر ولا تنعدي الصدقات يغني عنها رضا فإن يركع عمر من الصحه واذا فندت لك عاديني من بوخه فقد اكتفينا عليكم من الصدقات وبقي ما زاد على ذلك فنفلم فاحمد الله على النعمه ايها المؤمنون من الوعائض اليوميه السلامات والحب ونماشاء الصلوات الخمس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هادينا الصلوات خمس في يستقي نهر سباء كما ترى نهر عند باب احدنا لا تصليه كل يوم خمس مرات لو ان واحد فاياخذ جفاه ياخذ لو ان واحد ثاني ياخذ يجته في يوم مره يكون جزه نبيسا ومن رسول انظر وثلاثا واربعا وخمسا انظر لن نبقى كله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهاتر الطلوات الخنس منكم الله بهنا الخطايا شام عظيم هذه الطلوات الخنس من خافر عليها كانت له نورا وفرهانا ونجاة يوم القيامة هذه الصلوات الخمس مفكرة كل ما بينه ما تكونه من الذنائب هذه الصلوات الخمس كل يوم تقف بين يدي الله عز وجل هنا تجد كلامه يخاطبه ويرد عليه من فوق عرشه انا وتعالى هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل فتنك الثلاث بيني وبين عدي مستيح فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عدي يسمعه الله وإن كان يقول ذلك سرا ويرد عليه حمدني عدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أصنى علي عبده يعني كرر وصنحان وكما لا أسلب فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل نفجد عبده هل يقوله لك وحدك أو يقوله لكل مصلم في كل مكان من الأرض لكل مصلم في كل مكان من الأرض حتى الذي إلى جانبك في السلام ويقابفك في ترتيب العيات يحافظه الله تعالى كما يحافظ لان الله عز وجل اعظم من ان يسيطر احد او يضيف تفاصيل اذا كان القدر والله يترك الاشياء ادراكا شخصيا لا يترك الرب عذ وجل كما قال ذلك بالعقل وانه قال الله تعالى لا تدركه الافكار وهو يدرك الافكار وهو القدير الخبير نرجو ذلك حبيب فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله ها ذا تين وبين اكل نصي ورعيني فاءت فانك اناك بين الله وبين عتني النصي اياك نعبد واياك نستعين اذكر حضور الان لا وكان له يجب يستعين الله بها على حاجاته الدينية ودينوية فإذا قال اهدنا الصراط المفتقين قال الصراط الذين عممت عليهم غير المضبوط عليهم رب عليهم قال الله هذا لعبه ولعبه ما سعد اللهم الله الحمد الآية الكريمة بل الصورة الكريمة صورة الحمد أعظم صورة جيدة بالله يا سورة النقان الذي انزل الله رسول عليه الصلاه والسلام الذي قال الله فيها ولقد اخينا تصدعا من المكان والقران العظيم وللهذا اسمع المسلمون على ان ايات الفاتح كتبوا ايات لا تزيد ولا تنقص ولكن هيا بنا نقرؤها لننظرها من ايام الحمد لله رب العالمين ربنا وحديه ايه وهذه <تصفيق> يوم القيامه ثالثه اذا كنا عدووريا كنا سارين رابعه اهتلاف دراق المستقيم خامسه دراق الذين انعمت عليهم سادسه غير المغضوب عليهم ولا الضالين قداني لكم تكون هذا خلاف ما في المذهب لان ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم اية الحمد لله رب العالمين ثانية ما الرحمن الرحيم ثالثة مالك يوم الدين رابعة اياك نعبد واياك نستعين خامسة اهدنا الصراط المستقيم سادسة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سابعة ولكن ما في المصحف طول لبعض الالهات لا يحيط به العلم ولا يعجزه وقرءت سورة اني اول اياتنا الحمد لله رب العالمين حديث ابي هريره القدسيه حديث ابي هريره القدس الذي يقول قسمت الصلاهتين وبين عدن الطير فباى نبدا الحمد لله رب العالمين لان هذه اول اياتها ونقضي السوره على الايات نجد ان الذي جعل الله بين اعتي والاون وبين عبيد قوم ليكون حسب طوعا صح نعم نعم قولي لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كلام يتنصب القراط المستقيم يتنصب القراط المستقيم شرابا لذين ان اصغالي غير المغضوب عليهم والضالين صح فقال يا انا عبد الله يا ابن سعيد هي الوسط وهي النصف وهي التي بين الانسان وبين اسه وبين ربه سبحانه وتعالى واضح واتبينت انما انه لو كانت جراء الذين انحس عليهم غير المغضوب عليهم المرضى لو كانت ايه واحده لم تتناسق مع الايات التي قبلها في طولها وقصرها لانها اغلق قبلها بثقه وقل مصراحه لكن اهدي المخراط الذين انت عليه او المضغ على المرقه لان في الصوره ايه ولذلك ختمها هكذا لكي لنا لكي لنا ذاته هذه هذه الطلوات لها شأن عظيم لأنها خرة بين العبد وبين ربه ولهذا كان من فرك هذه الثلوات كافرا خارجا عن الإسلام وإن كان يقر بأنها واجبة إذا كان لأوثا لي وإن كان يقول أجهد بأن الله قرض علينا خمس سلوات في كل يوم وليلة لكنه يتركها تعاونا فإنه يكون كافرا خفرا مخرجا عنه الله لك الله العابد وقد مضى لنا في ترس سابق ماذا يترسف عليه من الأحكام الجنيوية والأخروية فلا حاجة إذا يعرفها مرة ثانية بأني أحسى أن يكون هناك أسئلة يعلم نعم في بدا هل هناك عير الخلوات أعمال يومية نعم فيها أذكار فيها تسليحات ولكن احذروا من الأذكار البدعية التي توجدوا في بعض الكتب وأن لله ما في هام الشتاء فإن كل بدعه ضلاله كل بدعه يتقرب بها انسان ولاهذه هي عند الله فإنها لا تزيده من الله لذة لا يقول الانسان انما الامات من يئس لان من قال انما من راض اليئس وانا لا امن للخلق قل له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا يطالبه امرنا فهو وانكر على من يذكرون بالله الهنا الكمين وكانهم شركاء ان لم شركاء فصاروا من الذين مالوا عن الله فمن تاب احد على بضعه فقد جعله شيئا الله ولهذا قال علي بن خاطر فيما يروى وحريد فيه نظر لما بدا لما قال او لما نزل قول تعالى اتخلوا احبارهم ورهبانهم اربابا من جول الله ومسيح ابن مريم قال عجل الحائم يا رسول الله لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال ما انقال فترك عبادته فما اتبع شيئا وما اتبع شخصا في سريعة لم يسعى الله فقد اتقى له بشريكا مع الله عز وجل نتى الله تعالى أن يمنا علينا وعليكم بالأفلاح والاستدار ولعل التفكير ينتهي إلى هنا فنتى الله أن يختم لنا شهر رمضان بالأفو والأفران وأن نعيدنا وإياكم إلى أمثاله وأنه نتمثأ بالشحة والعافية والأمن والإيمان والإسلام اللهم صلي وسلم على عبتك ورسوليكم محمد وعلى آله وعقابي أجمعنا رب العظل لله وعلى آله وعقابي وعلى رب العظيم شو منها هو السؤال الذي أجدهه بليلة مبارحة على أنواع الحركة في الصلاة سأقول ناحوهم الحركة في الصلاة أنواع الحركة في الصلاة أي وأنواعي بالحركة هنا الحركه التي ليست من افعال القراص لان الحركه التي نحال قرانا يصل عنها الحركه التي ليست من افعال القراص تنقسم الى خمسه اقسام انتبه لانها سوف تصل عنها ان شاء الله او الحركه التي تكون القراص تنقسم الى خمسه اقسام واجب وحرام ونخرج ونخرج وضح الحركه في السماء تنقل الى خمسه احجان ويدحرك بوصون ونخرج وضح نركبها كده ولا بد انك تقول عن عن الاجابه عليه ان شاء الله نعم ما يود ان ما نتكلم عن هذا الكلام في اداره واجب ومحرم بماذا لم نكن واجب ومكروه لان المحرم هو الذي قابل الواجب ومسنون ومكروه مقروه سموا فلي واجب ومحرم ومسنون ومكروه ومباح طيب خامس نعم توافق في هذا الوقت ما هو الحكم اذا لم تتقوا بالوجع علما بان بانها ستتجاوز الساعه الثالثه ظهرا وحراره الشمس قد تسبب لها ارتفاعا في الضغط جزاكم الله خيرا اضروا وجع اننا نريد ان يدخل عند المراه في الساعه 3 دخلنا على الدكتور رمضان ونعمه قران يكون اقرب من زيت الطاوة الا اليمين فقد عن الحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قال في تقبيه تحاببت ان هي قالوا لنا فتفارض قال ذلك والحول خضر يمنع الطواح وواجد فرع من ظل خفيف ينضر بفرق حس بإنسان مره أن تطوغه وحارس عذر فرقي لأنه بإنسان مره أن تطوغه وحارس هذا كذلك حس بإنسان مره أن تطوغه وحارس لكن فرعه لا يمكن فهذا عذر شرعي ينعوها من الطوارق فهل نقي العذر الحسي على العذر الفرعي وانفر من عذبه عن طواف الوداع بجانبي فانه يقطع من طواف الوداع اين تذهب لا ولي انا كنت اقول بعد اني انا مارق مفقود الخيار وطلب نقد عدم الخيار ان قول الخيار فان الرضا في العقد فرد الفرد في عدم القدرة على تنزيز الممولينيين وعما عدم القدرة فلأنه مثلاً على المسكة بشن المينة الله صلى الله عليه وسلم أنها ميلة عند قواف الوجاة قال لها سوحي من وراء الناد وعنك واسباً سوحي من وراء الناد وعنك راكلاً فلم يرى تفتها من قواف والأمرها أن تتوف على الزيت فنبقى للمرأة نقول لك أن يمكن أن تقوك محمولة عند الشفر فالتفعل وإذا كان لا يمكن أبدا فعرضه أن يسكد عنها الضوار لأن القاعدة الصراعية أن الواجهات تسكد للأجهة وانت أبقى لن يقول اضافتي صلاه العيد والامام صلى التراويح وتخيت معه بنيه صلاه العيد وصليت و صليت معه ركعتين كان آتي بالباقي هذا هذا القران كما تفضل راضي دخل لصلاه العيد فواجب الان في صلوات التراويح فبقى لنا عن جنيه الريشة فطار مستردًا خلفت مجردًا فهذا جائدًا اكتردتم واختلق الإعلماء قبلًا فيرى بعض الإعلماء عن مطلعات المسترد خلفت المجرد مجردًا لأنه لا يريكم أن يكون السابق أعلى من المسؤول واقف عليك الثابة المقبول يعجي ثلاثة والمقبول لما يعجي ناكلة والمقبول أن يكون الثالث مثل المقبول أما أن يكون العالمين فهل خلاصة ولهت بعض أبي العلم إلى أنه يجوز عن الغلية المقبول فرق حسناً هذا مجاوه قليل ما او جلل او جلل ان او جلل عن الانية وصلوا خلق الاشياء ثم ينظره الى قول خلق الانيهن سرق الصلاة فهي دون نافرة ورهم شريعا وهذا جلل واضح لكن لكن قد يقول قائد هل فأكفت أن يظهر لك عنه ليك؟ ما لا أقول له هل فأكفت بن رسول عنه ليك؟ لا يعلم غيك؟ لأنه قد يقول له كن لا أقول لكم عني قد أعلم الله ولا أعلم غيك ولا أقول لكم لي ملك لا يعلم غيك ما الذي يجيها من المعارض يذهب إلى قوم بأخريه صادحية وقد صلعنا عنه لان كلامه يعلم ويعلم السرور في الباطن والذي نركع عله ويخضع ونحن الذين اعترفنا ان نسلم على كل ما ذكر يا اخي فضلا وخليكم نظيفه هنا قبل ما اعبر دائم يعلم ان الحديث كان نقتدي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال في ايام انكم قدرا اذا تريد ان تكون الخليفه مع رسول الله مع القوم واذا قررنا اي كلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ان الله يعلمه وَرَأَيْنَا لَهُمْ فَطَرًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَالَّذِينَ يُنَازِعُونَ فِي الْحَقِّ وَيُنَازِعُونَ فِي الْحَقِّ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا قَدَّمُوا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَنْهُ بُرْهَانًا بَلَى تَقْبَلُونَ وَلَا تَكُونُوا وَهَنًا وَإِنْ يُرِدُوا فِيكُمْ رُدًّا فَأَنَّ اللَّهَ لَهُ مُنْتَقِمٌ أنه لا يمكن أن يوجد إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيء لا يُرزاه ولو كان قبيلنا منه إلا إلا, إلا إلينا الله ولهذا كل ما هو يجعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجد الله عنه كهو عباده وقد اتذلت صحابته لجواب العزر أو اتذلت على جواب العقل جناده يا طالب العلم هاي بارك جاد رب الله ان كنا نعدي والقران ينذ يعني ولو كان عالمين اننا من القران انيده كان في مع الظابط في جواز الاقناع المستقر ديما في المجال وي ويذا جاءنا الغلاب فبالاذننا إذا جاء الجارة السلوية من هذا هذا أهل السلح لنقوم من فلسل على هذا إذا تقلق أجمال من قلبه للتراويق وتقلق معه أن تتوى العجاء هو وضع التراويق نجود ولا لا نجود نجود لأننا فححنا الآن جوّدنا أن المفترد مصبّح لنقوم تخيرنا يا أخواني وهل يلزم هذا الذي ذقل معاكناه الذي يلزم الدرور هل يلزمه إلى قلتاً إلى قلت الإمام أن يتمي نظرة العشاء وقرأت أكيداً بمقرأت إذا كل الذي يقوم بقرأت أكيد إذا كان مقيماً يجب أن يقوم بقرأت أكيد وإمامه ذاك رمضة أكيداً قلنا معاكنا لأنه من الال skaver ورجح الارات لكن يجيء واحد يدور ذاب قد لنا علي منظر التبراض mau مثيل وكال لا رب العتل كيفfer הזigns الذين تقول الوهن لقوما يسيح لنقيقة الواصفية الهدية المجاربين لنا نو تبدأ المجاربين لا تفضل لأنها وقع الزادت م mutta النات وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه في اظهر ذكر ظل الالهيات وقال اعلم يا احمد بان اوصى فقوم فصلوا ركعتين قبل ما يذهبوا الى الكف نطلع على مكه واقام من اربعه صح وقد ورد في امام احمد رحمه الله على انه يجب ان سامع من فضي الاذاعه حلقه من فضي التراويح مع أنه المشبور من مذهبين للمتاقلين أن نجالك لا يجوه وكذاب أنا أعرف أن نجال هذا ال... الإمام الاسطلاحي غير من مذهبه الشخط وكذاب وقال لأنه أحسان يقال هذا النظر من أحمد لا يعني أننا مذهب الشخط فترنا من نجال على الاقتراح الذي طرحه علي القاضي وان لا يقبل مذهب الاهون الصحيح لقالته لقالني السلام مثال داوود قولنا نحن لدى المولى كنت اقول في وقوع طلاق الثغار حتى تغيروا فرعيد أنني إلى أبيل سؤول أبيل خفتين أرضنتها على زوجها وأدعتها لغيبك وإذا لم تجد وأديت خفلة واحدة وإنني أدعتها لزوجتها وإذ يوم الخفت الواحدة أهرم لإذيان الخفتين يعني لهذا كان رحمه الله ان يقول ابن اول يرى ان السكان اذا طلب لا يملكوا العادات وبالتالي يرى ان السكان اذا طلب لا يقدروا وجوده لا ما ولا شيء معنى مذاهب الاغلب ان السكان اذا طلب يملوا طلب عندهم كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدير قوم يعثرها لان كان الذي ينقذها لابع الخرق ليصدق أخوان هذا جايد ثم إنه قد جاء الإضافة الدواء فهي ألم نهاجد أولا مبريضا ما لن نجيب لنا؟ إذا قلنا يقول أولوالك أولوالك أولوالك إنه بعد محال يقول أقول هذا شراد أرجو أن تتخلو له لأنه الشروي والنقوى فالقائد أن لا يعلمه يقول إلى خذ الإمام المجيب خذ الإمام المجيب وأرضى جماعه ركتين الأخرى فيه هل يجل أن نسج مناعه لأنه خذ ركتين؟ أو يجل أن يكون عرضاً؟ يجل أن يكون عرضاً؟ لأن مريكة الله سنة من قات ما أجردكم فالفضل ومساتكم كأجير والآن المعلمة حلقة الصلاة هو بالإنساء بالنسبة لنا والآن لنا أبعث في رحمة كير أن المتابر يصدر وصدر وصدر وصدر فإذا كان معلمان كل الأربعان فالصدر يرسلنا كما قول عن المتابر للسؤال ما عالنا برده جلالة مينة مينة وباسمين الزؤال وكما نعرفنا عليه ماذا؟ <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> يا قومنا هذا نمود ياتي ايات العظيم وبين ما عاهد الله ان ازال من قرن تكن ولا تكون موقفا ان قولنا اننا اتاهم بالرضي المغرور وطول لهم مرزون لا عقابا متقضى في حدود الله تعالى هذه هاي مثال لذلك و اذا عادنا يعني ان خوف من الماضي ان نعهد ما هذا العهد لان اعدان قبل فانتقالها ورنا شنو كان يقول قال اني اراني في كتاب الله مثل الامر بقي وقولنا باول اوثق قلبي وتولى منذ وصوله ومن قبل العذاب ولنا فينا يطال في كما قال قال هي ما وجهذا جاء قالهم ان ساق في قلوبهم இனாலும் என்ன தப்பு எல்லாம் தான் ஏனென்றால் இனாலும் ஒருவேளை மூதுгина அகலப الله وهو ابي وبنا كان لكن واننا نتخاف انها دبكت في قاعده اذا كان لان هذا الاخر قلنا وقد دينا بعضهم من حضر رحمه الله في جقيلة حالين في الجنشات وحديد القرصية الزمكتر وقد دينا بعض الإطواء أظننا منذ هذا الام الكبير إثارة في بياننا النهاري للنوارى الكبير الموضوع على الحافظ الله عنه وقال ارمان على هذا الإتحاب ويضل على سبيلها القرآن لأن القرآن يضل على أنك من بائدة يجبه ها صلى لا الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وَلَّا عَلَّا تِيَدْ وَإِنَ أَفْرُّ وَعَدَ عَنْتِهِنَا لَا قَرْهُ وَنِنْ يَقَانَكَ لِلَّهِ وِنِنَا الظَّهَرَةَ وَنِنَا لِلْجِنَا إِنَّهُ عَبْءُ وَرَحِيمُ وَلَا عَلْفِلْ يا ابو غالي لو صح ان على التقي لكن او كان ادعى ان رقم الدوري قليلا عاد ان تروك له فاته من ذلك هذا الحديث نفسه وبهذا لا بد ان اعتقد ان هو يذكر في هذا الصحابي ومع الاكد انها كذبت في حدود التغيير في حدود التغيير من قصد روح والذي يقرأها ويئة للرحمة الله يقول كيف تاريح قصد يجيب الرسول الابي جفر والعمر ولمان ولمان وغائبا من اول دجر وحاطب من ابي رجع رب الله فعل شيئا عظم منها ما الذي فعله؟ جاء لي قول ايها ربنا لله والله وقال ان فاءنا مروب لقد حاضر وليس هو ابو ولك هو انا احلى بك هذا الامر من نبدا جماعه وملوك قد قد جاءت قال لي لازم يقعد ما انا وقال له اي يدري لان الله تعالى عدلا اهل بدر فقال هذه معلومات يقوم وقد رفع ذلك هل biết ان هذه الفقره قد اخوان تبلل الناس ان هذه التصريح وعلاجز اتحادها في هرثام نعم اكثرت سالي من السؤال اذا مس اداره الامام الجلوس لتتجه في رباعيه عليه فهل عليه سجود سهو هنا إذا أنت إمامه التتهد الأول في السلادينة أو الضبائية حتى التفن طائما فإنه لا يرجع إليه ويجب عليه كل مستهد لأنه وبدأ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعتباد من محيم إما قام صلى الله عليه وسلم من الثلثين من الثلث ولا نجل ولما قرى الثلاث قبل حذب العلم هم كلا هذا الشائل يقول هل من السنة الختمة في القيام رمضان وهل ورد الدعاء الذي يقال فيها الآن أي ختمة القرآن الكريم لا أعلم أن للختمة لحذب انجهاء القرآن أكثر من السنة وعارض ما ورد في ذلك اذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انما كان اذا اراد ان يظم القران لما اهل الفداء انما ان يكون في الصلاه فلا اعذ بذلك الكيف ولكن من علم سننا بذلك بان الواجب عليه ان يعمل بمثل ذلك الكثير منه اذا كان يدعو على ذوب او يستحضر ما عمل يليه كان يدل على الاستقامه هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمه <وعلاً> الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم وضع الطعام على الصحف والجرائد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وضع الطعام على الصحف والجرائد التي فيها شيء من القايات من البايا او من الحديث ليرك انهم اناروا لنا ونا يوم ان دعانا كلام يا كلام رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم امر العادب قبل اجل ان هؤلاء القوم ان هؤلاء القوم الذين وضعوا الفان على هذه الجراحه التي تتضمن سلام الله وكلام الرسول يتقالون ذلك معاتك اصحاب قين على ذكر ذلك يوجد مخاط كبير هذه لا تتغذب والاهابه ونظار كبيره غير قابله ويوجد ايضا مخاط من الورق وكلكم يخسر لكن لاكي لا كيف سلاعهم في اقام قد يختاروها لتقطعهم مع خطوره السلم فيها ولا ينصحون يباننا ان ذات تنوره في وقال سبحانه وانما يسترون ما ذرا ويسع منهم هذا السؤال يقول انا وقيل على جماعه واخذ مجموعه فاشعل من الجهاد واضع واضعها فيDNS ولي على ذلك ثلاث سنوات تقريبا في ذلك تجيو تنقض حكم الحاجه قال دينا ان هذا وقت وقيل دينا وان وجدنا دعنا قدات امال بالدينه الا بعده الموكي. الموكي ان الوقت لان الوقت اذا وقتك في التفرق لا عنده وقت لك انكشاب والتساب كما نعلم اذا ادى الخليلي النبي فاذا كنت تريد ان تخرج للتباع عن هذه الامان التي سلم لها السلم الزور ففعل لي اقابله حتى الوقت والى ما خروج ذا على بعد